129. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 120. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ودي히 كيدا فجعلناه الاخسرين ونجيناه لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له اسحاق ويعقوبنا فله وكلنا صالحين